بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوا مشتم مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهم فامسكون نبي معروف أو فارقو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 وَنَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثلاثة أشهر ولا لم يحضوا وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن اتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَن سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتون أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فستوضع له أخرى لينفق ذو سعة من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 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظُّلُمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات، يدخل جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 الله قد أحاط بكل شيء علما